ب و ك ت و 41. واحد وأربعون. واحد و ر ب ع و ن ي ي التوجيه. التوجيه. س م ن ق نان؟ การ ت ่องเที่ยว ي ُ و ت ي ن َ ي أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ ك ن م ي تي م َ ه ِ ي د ي ش ن م ي ك ا هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ جّرّ ر ا م ت ي ن ي د ا ي م ي ك ا هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ ي و ن ا ي ي ا ي أ ي ن هي المدينة القديمة؟أين هي المدينة ا ل ق د ي م ة ي ه ا ن ي و ت ي ا ن ه ي ا ل ك ت د ر ا ئ ي أ هي ا ل ك ت د ر ا ئ ي ة أ ي ن ا ل ك ا ت د ر ا ئ ي ة ي ا ب ا ن ي و ت ي ا ن ه و ا ل م ت ح ف أ ي ن هو المتحف؟أين المتحف؟ <تصفيق> <سؤال> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ <سؤال> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ <سؤال> <سؤال> أين يمكن شراء زهور؟ أين <سؤال> يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ <سؤال> أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ تاهاي. تاهاي. ت ا ا ي ت ا ي ت ا ل ا ي ن ا ل ا ي ن ا ل ا ي ت ا ت ي ت ت ا ي ن ا ي ت ا ي ن ا ل س و ق ا ه ا ي ا ت ي ا ي ت ا ي ت ا ي ت ا ي ت ا การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่เมื่ตั้จ ل ة เมตจ ولة การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่เมื่อจะตั้ง ل ة เมต ولة การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่คามดตัวจ ولة คมดตจ ولة ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียน ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสอ ريد مرشدا يتحدث ا ل ف ر ن س ر ي ฝอร ي ดมูรชิดันย์ย